بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل البلائكة رسلا اولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 وما يستوي البحران هذا عزب فرات سائغ شرابه وهذا نلح أجاج وما يستوي البحران هذا عزب فرات سائغ شرابه وهذا نلح أجاج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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان شئ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها بالاساور من, من ذهب ولؤلؤا ولباتهم فيها حريق وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور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 ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا يزالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسم بالله جه دايمانهم لان جاءهم نذير يقول ان اهدى من احد الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا افتكبارا في الْأَرْضِ ومكر السيء ولا يحيق المكر السَّيِّئُ إلا بِأَهْلِهِ فهل ينظرون إلا سنة الْأَوَّلِينَ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا